أنخال الجزيرة، أنخال الجزيرة كان باقي منعور، وأنخال رجال اللي تفكر هنا، وأنخال رجال هنا، الجزيرة عرضكم له ماسور. زاد ومعاه له من يؤمينه زاد ومعاه له من يؤمينه يا بايع الدنيا ويا شاري الحور قم وأنت فضحا للحياة المهينة، قم وأنت فضحا للحياة المهينة. فكالسيرة اللي يبلجده ماسور ثابت وواسطة السجن صادع بدينا ثابت وواسطة السجن صادع بدينا ترى المف. خاخ والواصق لها دور وانا يشفي في صدر منبه غابينا وانا حريش في صدر منبه غابينا ومشكور يلي يهدم السور مشكور وانا شاهدنا حر صحات يمنا